وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنا علما من يتبع الرسول من من ينقلب على عقيبه وإن كانت لك بيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لراؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها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 ما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الضَّالِّينَ